وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكنا وإياه, واياه واياها وإياهما وإياهم وإياهن